بوك تو تسعة وأربعون تسعة وأربعون سبورت الرياضة الرياضة بيتن ودرب ويسر هل تمارس الرياضة؟ هل تمارس الرياضه؟ يا، مان إب نيبيهشامس إسكوستيتيس. نعم، ينبغي أن أتحرك. نعم، يجب أن أتحرك. إس أبمكلأيو سبورتا بيدريبو. أنا مشترك في ناد رياضي. أنا مشترك في ناد رياضي. نلعب كرة القدم نلعب كرة القدم داجريز ميسپلدام احيانا نسبح احيانا نسبح. او نركب الدراجات او نركب الدراجات Мосу пilsētā ir يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. Ir كذلك مسبح به ساونا. يوجد كذلك به ساونا ir arī golfalaukums. ويوجد ملعب جولف. ويوجد ملعب جولف. ماذا يوجد في التلفزيون؟ ماذا يوجد في التلفزيون؟ Başlai grāda مباراة كرة قدم تعرض حالياً، مباراة، كرة، قدم المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي Kas uzvar? Man seja Man nav fūz. Man nav nejausmas. Leedri. Pašlaik ir neizķ. Haljan tādul. Halijan tāduļ. Tiesnesis ir no Beļģijas. الحكم من بلجيكا الحكم من بلجيكا تاغت <تصفيق> بوس متر سيتينس الان توجد ضربه جزاء الان توجد جزاء <تصفيق> هدف 1 هدف واحد لصفر